بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الاولين و ا ل آ خ ر ي ن وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين سبحانك يا رب لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا و أ ن ت تجعل الحزن إ ذ ا شئت سهلا اللهم أ ط ل ق أ ل ف ن ت ن ا ب ت ل ا و ة كتابك على النحو الذي يرضيك وعلى النحو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ز ي ا د ة ولا نقصان مع التدبر و ا ل ت ف ك ر و ا ل ل ع م ب م ق ت ا ء الله واتبعوا الله و ا ت قدير و ا الله واتبعوا الله واتبعوا الله ك واتبعوا الله واتبعوا ل الله واتبعوا الله و ا ت ب ع و ة ا ل م ف ي د في ا ل ت ج و ي د ل ل إ م ا م أحمد الله واتبعوا الله أ ن ن ب د أ نجيب على بعض ا ل أ س ئ ل ة التي جاءتنا م ك ت و ب ة في ا ل أ م س أ خ ي س أ ل يقول قد ذكرت ب أ ن على من يعلم ا ل ق ر آ ن أ ن يتعلم العلوم ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ق ر آ ن من نحو وصرف و ب ل ا غ ة وتجويد وتفسير و و و ف كيف يفعل من حفظ ا ل ق ر آ ن وانشغل بعلوم أ خ ر ى ك ا ل ه ن د س ة والطب ولم يتعلم باقي العلوم ا ل ش ر ع ي ة فهل يجاز له أ ن يعلم ا ل ق ر آ ن أ م لا الأمور العلوم التي ذكرتها ب ا ل أ م س إ خ و ا ن ي الكرام بها يكمل حال معلم القران آ ن ب ه يكمل حال معلم حال ل ا ق ر آ لكن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ س أ ل سؤالا وحاولوا أ ن تجيبوا معي من هو العالم متى يقال فلان عالم يعني ما هي المقياس ن ق و ل والله فلان عالم شو حبيبي لا ما نقول ق ر آ ن عالم فلان عالم تفضل حبيبي العلم كل م و ا س ع ه ا ل ح ق ي ق ة هذا السؤال صعب الجواب عليه لا تتصوروا بانه سهل لكن انا اعطيكم ق ا ع د ة لعلكم تستفيدون منها من تعلم م س أ ل ة فهو ه ب ا ع ا ل م من تعلم مسألة فهو بها عالم يعني تعلمت يا اخي ان قطب ج د حروف ا ل ق ل ق ل ة واتقنتها نظريا واتقنتها عمليا علم فان سئلت عن حروف الهمس قل ما بعرف عرفت من شان أ خ و ن ا الي ي س أ ل ن هل ه يصح لي أ ن أ ع ل م أ ن ا حفظت ا ل ق ر آ ن واشتغلت ب ا ل ه ن د س ة أ و بالطب أ و بغيرها و ل ا أ ت ع ل م العلوم التي تتعلق ب ا ل ق ر آ ن التي ذكرت ب ا ل أ م س أ ن معلم ا ل ق ر آ ن يكمل حاله إ ن كان متقنا لها أ ق و ل إ ن علمت م س أ ل ة فعلمها و أ ن ت عالم بهذه ا ل م س أ ل ة ولا يضرك أ ن ك جاهل بغيرها بل يضرك أ ن تتكلم بغير علم انتبهت كيف قال أ ح د العلماء إ ذ ا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أ ن ت جاهله فمن كان يهوى أ ن يرى متصدرا ويكره لا أ د ر ي أ ص ي ب ت مقاتله ا كيف إ ن س ا ن إ ذ ا سئل عن شيء لا يعرفه بملء الفم شو بيقول يا أ ب ن ي لا أ د ر ي ولا ينقص هذا من قدره انتبهت كيف يعني هذا العبد الذي أ م ا م ك م أ ن ا معي اثنين دكتوراه خلي حدا يحطني حدا ولكم ز ي ر اقتصاد و علي أ ن أ خ ر ب البلد وعد ل ي م ا درست ا ق ت ص ا درست ما د اقتصاد أ ن ا معي اثنين دكتوراه ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة والقراءات ب ا ل ق ر آ ن ي ه في هذا المجال ت س أ ل و ن ن ي و أ ج ي ب ك م هذه علوم صرفت فيها جل عمري لكن تجب ت س أ ل ن ي بالاقتصاد تجب ت س أ ل ن ي بالفلك تجب ت س أ ل ن ي بعلم ا ل أ ع ض ا ء تجب ت س أ ل ن ي بعلم ا ل ا ل أ ج ن ة شو هذه العلوم أ ن ا أ ع ر ف منها شذرات يعني أ ن ا نلت فيها ما يسمى بالثقافه ة العامة ت ب ت كيف؟ في العامه ث ق ا ا ف ة ل ة لا تخولني أن أتكلم فيما لا فيما لم فيما أتخصص أن ب علينا الاختصاص أن نحترم دائما وعودوا أ ن ف س ك م يا شباب وخاصة أنتو ك لا ك م إ خ و ن وأبنائي ي لا ت س أ ل و ا أ ح د ا عن علم غير اختصاصه عرفته يعني عرف عن عن عن عن إحراج إحراج قراءة قرآنية القراءة بالفقه الفقهاء تسألوا متخصص تسألوا بتكون تسألوا تسألوا بتكون تسألوا له السقه الحديث بالحديث حديث المحدثين واحد واحد سألوا سألوا لا لا لكم كل علم ي س أ ل عنه أ ه ل ه هذه ا ل ق ا ع د ة وضعها ا ل إ م ا م مالك بن أ ن س رحمه الله امام ل ل ه إ ا ل م د ي ن ة شو قال كل علم ي س أ ل عنه أ ه ل ه ف إ ذ ا يا أ خ ي الكريم لو درست الطب أ و ا ل ه ن د س ة لا يضرك أ ن تعلم ما تعلم ولكن إ ي ا ك أ ن تتكلم فيما لا تعلم أ و فيما علمك به قليل وعهدك به بعيد يعني مثلا أنا درسنا مثلا بالذكر الفرائض من سنة لكن بعدت أنا خمس وثلاثين سنه لكن بعدت انا عن علم الفرائض درسناه ت و واثقلناه أ و ل ى م بكل معنى س أ الكلمه ف ر ض ي ن و و ج د ي الذين ي ن ل ل م ونهارهم في هذه المسائل هذه في حتى صار ذهنهم ك أ ن ه كمبيوتر في هذه ا ل م س أ ل ه أ خ و اخر كريم يسأل عن معنى ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة تعرضت لها ب ا ل أ م س ولم أ ط ل الحديث عنها نعم أ ص ل هذا الحديث ذكرته ب ا ل أ م س أ ن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن الله ي أ م ر ك أ ن ت ق ر أ أ م ت ك ا ل ق ر آ ن على حرف فقال يا جبريل إ ن ي أ ر س ل ت إ ل ى أ م ة أ م ي ة فيهم الشيخ الكبير و ا ل م ر أ ة بمعنى سل ربك التخفيف فذهب ثم عاد فقال إ ن الله ي أ م ر ك أ ن ت ق ر أ أ م ت ك ا ل ق ر آ ن على حرفين فاستزاده فما زال يزيده إ ل ى أ ن قال إ ن الله ي أ م ر ك أ ن ت ق ر أ أ م ت ك ا ل ق ر آ ن على سبعه ة أحرف والحديث ا ل م ش و ر احرف ل آ خ ر د سيدنا ي ث ع م بن الخطاب يقول سمعت في المسجد هشام بن حكيم ا بن حزام ي ق ر أ س و ر ة الفرقان على غير ما أ ق ر ا ن ي إ ي ا ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من ي عم يصلي هشام فكدت أ س ا و ر ه في ا ل ص ل ا ة سيدنا عمر الله يرضى عنه عنده غيره على الدين فتصبرت له شوفوا ك ل م ة ت ص ب ر ت ما ن ت ظ ر ت لحتى انتهمن ى ا ل ص ل ا ة لا تصبرت يعني نفسه تريد أ ن تهجم عليه وهو يمسكها فلما قضى صلاته قلت من أ ق ر أ ك هذه ا ل ق ر ا ء ة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أ ق ر أ ن ي إ ي ا ه ا فقلت البعيد كذبت فلببته بثيابه ثم أ ت ي ت به رسول الله صلاه فقلت يا رسول الله استقرئ هذا استقرئ يعني أ ط ل ب منه أ ن ي ق ر أ فقال أ ر س ل ه يا عمر ا ق ر أ يا هشام ف ق ر أ ا ل ق ر ا ء ة التي سمعتها يق... سمعته ي ق ر أ ه ا في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أ ن ز ل ا ق ر أ يا عمر قال عمر رضي الله عنه ف ق ر أ ت ا ل ق ر ا ء ة التي علمني إ ي ا ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أ ن ز ل إ ن هذا ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف ف كلها شاف كاف وفي مجلس آ خ ر قال صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ و ا كما علمتم الشاهد هذا الحديث بلغ تقريبا د ر ج ة التواتر اللي هو إيش؟ ان ل ل ي إيش هو إ انزل ل أ ن على س ب ع ة أ ح ر ف ب أ ل ف ا ظ م خ ت ل ف ة يفيد مجموعها التواتر المعنوي لكن بالمقابل ما بلغنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذا الحديث ولا بلغنا أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل س أ ل و ه عنها لكن المفهوم من الحديث أ ن هذا الحديث سيق في مجال التخفيف عن ا ل أ م ة والتهوين عليها بسبب أ ن ه م قبائل م ت ع د د ة كما ذكرنا ب ا ل أ م س وقبل ا ل أ م س فيصعب يعني على مثلا تعالوا للوقت المعاصر ا ل آ ن هل نستطيع أ ن نلزم الناس ب ا ل ل ه ج ة ا ل ك و ي ت ي ة مثلا يصعب جدا أ و ب ا ل ل ه ج ة ا ل ح ج ا ز ي ة أ و ب ل ه ج ة العراق أ و ب ل ه ج ة عمان أ و ب ل ه ج ة ا ل ق ا ه ر ة هذا أ م ر فيه من العسر الشيء الكثير مع أ ن ه م كلهم عرب لذلك كما قلت لكم بالامس أ م سمح س وقبله ب ل التي لا تؤثر على ل ح ر تؤثر و ف ا ع ن ى كما تكلمت م ا ل ب أ مثل ضربنا مثال كلمة م ضربنا ن ي ؤ وقبله ن ويؤمنون ما تؤثر بالمعنى لكن ما إبزال ا تؤثر ل ا ف جيم ا الجيم ياء والكلام ذ ا كما ذكرنا بالأمس أمس العديدة لا نريد أن ن ع د ي هذا ا ه ممنوع ل أ ن ه قد يغير المعنى إ ذ ا هذا الحديث سيق في سياق التخفيف عن ا ل أ م ة وقلت لكم ب ا ل أ م س اختلف فيه العلماء على أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن قولا المشهور عند العلماء أن المراد من هذا الحديث والله أعلم من عند أن لهجات ع ر ب ي ة بدون تعيين وهل المراد س ب ع ة بالعدد أ م س ب ع ة للتكسير أ ي ض ا هذا موضوع خلافي ل أ ن العرب تقول س ب ع ة وسبعين و س ب ع م ئ ة ويريدون التكسير انتبهتوا لأننا العام يا أخي ميت مرة لا تعمل كذا هل المقصود عدد مئة أم المقصود مرات كثيرة المقصود مرات قلت تعمل هل يقول لك أخي أم في كثيرة كثيرة عدد مئة مرة مئة فبعضهم العرب قالوا في زمن ا ل ن ب و ة كانوا يستعملون عدد س ب ع ة وسبعين و س ب ع م ا ئ ة ل م ص ل ق التكسير فهل المراد ب س ب ع ة أ ح ر ف ا ل س ب ع ة بذاتها أ م التكسير أ ي ض ا هذا موضوع خلافي خ ل ا ص ة الكلام هذا الحديث وارد ومعروف ولكن المراد منه غامض وكل القراءات ا ل ق ر آ ن ي ة التي نقلت إ ل ي ن ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن د ر ج ة تحت ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة يعني م ظ ل ة ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة تحتوي كل ايش القراءات القرانيه واضح يا اخواني ولكن يقال لها أ ل ف مجازا قال رحمه الله كما نرى على ا ل ش ا ش ة أ و ل ه ا ا ل ه م ز ة لكن سميت ب أ ل ف مجازا إ ذ قد صورت بها بها ب إ ش يعني ب ا ل أ ل ف في الابتداء حتما وهي في سواه سوى الابتداء بالواو ويا و أ ل ف ي ودون ص و ر ة فما ل ل ه م ز ة مميز يخصها من صورتي بل يستعيرون لها ص و ر ة ما مر لتخفيف إ ل ي ه علماء التخفيف اللي هو الابدال ل ي هو ل إ كما ذكرنا ب ا ل أ م س بئر يبدلونها ف ت ص ي ر إيش بئر فكتبوا ا ل ه م ز ة بدل ما يكتبوا ه م ز ة شو كتبوا ي ا يؤمنون يخففون ا ل ه م ز ة فيقلبونها إ ي ه واو فكتبوا يؤمنون التاريخ يقلبون ا ل ه م ز ة أ ل ف ا فيقولون تاريخ فكتبوها على شكل أليف ثم بينا هذه الامثله التي ترونها امامكم على الشاشه ان الهمزه في اول الكلام كانت تكتب ا سواء كانت الهمزه مفتوحه او مضمومه او مكسوره وفي وسط الكلمه لها اربع حالات اما ا وا وا واما على يا واما لا تكتب وهي التي نكتبها نحن على السطر كذلك الامر بالنسبه للمزه المتطرفه قد تكون ا او واو أو ياء او لا تكتب وأول من ص و ر ة ل ل ه م ز ة ا ل إ م ا م العظيم الخليل بن أ ح م د الفراهيدي رحمه الله إ م ا م يعني قل مثاله رحمه الله وهو شيخ سيبويه شيخ سيبويه م ن الخليل رحمه الله فوجد ا ل ح ا ج ة إ ل ى أ ن يكون ل ل ه م ز ة ص و ر ة في الخط فقال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا قريب من ا ل ه م ز ة فكتب عينا وقطع ر أ س ه ا و أ خ ذ الجزء العلوي من حرف العين واستعمله رمزا ل ل ه م ز ة انظروا إ ل ى حرف العين هذه هي ا ل ه م ز ة والذي اخترع صورتها م ن ا ل إ م ا م ن ا جاء في م ن ظ و م ة مورد ا ل ض م آ ن في رسم وضبط ا ل ق ر آ ن للخراز الشريشي وهو من علماء ا ل م ئ ة ا ل ث ا م ن ة توفي سنه ثماني ة ع ش ر و س ب ع م ا ئ ة ه ج ر ي ة و خ ص ة العين يعني خصة ا لتكون ع ي ن ل يكون ر أ س ه ا رمزا للهمزه ة وخصة العين لما ي ن ب م من مخرجيهما ا ذا استقاطي عن شدة وقرب خطة لأجل ذا عينا من الكتاب والنحاه هنا ننبه على شيء أ ح ي ا ن ا فوق حرف ا ل ك ا ف نجد شيء يشبه الهمزه ما هي؟ حرف الكاف ما بتشوفه؟ هذه ليست ه م ز ة هذه يسموها العلماء كان في الماضي الكاف الماضي يسموها الزنادية انظروا إلى في صورة مثل مخطوطة على اللوحة في إلى مثل على مخطوطة صورة وفيه همزه وفيه كاف وعليهما دائرتين حمراوين ش ف ت الدائره الاولى داخلها همزه والدائره الثانيه داخلها ما يسمى بالكاف الزناديه التي تشبه زند, الإنسان تشبه زند الانسان شايفين الفرق بينهم لكن مع مرور الايام بدا الكتاب يتساهلون في شكل الكاف الزناديه فتحولت الى ما يشبه الهمزه لا نقول الى همزه بل الى ما يشبه الهمزه انظروا إ ل ى م ا قتب ب ا ل أ ح م ر ا ل ه م ز ة شكلها ر أ س العين بينما الكاف ا ل ز ن ا د ي ة هكذا شكلها ه المتشابهة والإيه ا قلنا بالأمس إن نصر بن عاصم الحروف、المتشابهة. انظروا كيف كانت الباء والتاء والثاء نقط الباء بنقطة من تحت والثاء بنقطتين والثاء بثلاف الجيم والحاء والخاء الجيم وسطها الحاء الخاء نعم إذن إن نصر بن نقط نقط بنقطة من بنقطتين نقط مين الجيم في وسطها وأبقى الحاء من نقط ونقط وأبقى بنقطة ق غير تحت و كيف في الدال والزال شو عمل نقط الزال وترك الدال لأنه خلص تم التمييز بينهما الرا ء والزاي نقط م ي ن الزاي السين والشين هكذا كان ت ا شايفين السين كم سن لها ث ل ا ث ة أ ث ن ا ن فوضع فوق كل سن ن ق ط ة هكذا شايفين ثم مع مرور ا ل أ ي ا م الخطاطين تفننوا في هذه النقاط فجعلوها على شكل مسألة. انظروا هذه ل و ح ة من مخطوط قديم انظروا إ ل ى الكتابه بداخل ا ل إ ط ا ر ا ل أ ح م ر كيف هذا حرف الشين ب ك ل م ة بشر بشر انظروا كيف لها ث ل ا ث ة أ س ن ا ن وكل سن فوقه إيه؟ نقطه انتبهنا كيف هذه م خ ط و ط ة ق د ي م ة جدا شايفين التنوين كيف كان كان ع ب ا ر ة عن نقطتين حمراوين شايفين النقطتين التي أ م ا م الراء هاتان النقطتان الحمراوان ا ل أ و ل ى منهما ع ل ا م ة ا ل ض م ة والثانيه ع ل ا م ة التنوين بشر هذه شين عن قرب、لا. هكذا صار شكلها فيما بعد في حروف حروف في عندنا حروف الاطباق الأربعة عن الأربعة بعدها كانت نرى الصاد والضاد والطا كانت نرى كانت الإطباق والطاء والظاء كما اللوحة كانت الإطباق متماثلة في الخط إذا اتصلت بما تكتب وكان التفريق بينها ب ا ل س ل ي ق ة وحسب السياق لكن مهما كان السليقه ة و م م ا ك ا ن الانسان ي م م ك أن ا ل إ يقع ب خ ط أ فشو عمل نصر طول السن في الطاء و ا ل ض ا ء كانوا ا ل أ ر ب ع ه شوفوا كيف ا ل أ ر ب ع ة كانوا هكذا سن ق ص ي ر ة شو عمل بالسن تبع الطاء و ا ل ض ا ء طولوا صار يسموها ا ل م ش ا ل ة بعدين شو عمل نقط ا ل ض ا ء ونقط الضاد شايفين بهذه ا ل ط ر ي ق ة فرق بين ا ل أ ر ب ع ة فصار للصاد ص و ر ة وللضاد ص و ر ة وللطاء ص و ر ة وكذلك لمن ل ل ض ا ء صوره ة ك لكن هناك ذكرته لكم كانوا ذ ا نهاية الأمر الفاء والقاف نقطوا الفاء بنقطة والقاف بنقطتين. لكن هناك ضبط قديم ذكرته لكم بالأمس في بنقطتين قديم يضعونا بنقطة ضبط فوق تحت الفاء ن ق ط ة وفوق القاف ي ن ق ط ة هكذا هذا ض ب ط كوفي قديم عمل به ا ل م غ ا ر ب ة و م ا ز ا ل يعملون به الى عصرنا هذا نعم انظروا هذه ا ل ص و ر ة ا ل م خ ط و ط ة بالخط المغربي انظروا فهم او ايش هاذي فهم يعمهون عليها د ا ئ ر ة حمراء هل ر أ ي ت م ا ل د ا ئ ر ة الحمراء ها و ا ض ح ة فهم ا ل ن ق ط ة ف ي ن تحت شايفين كيف هذه قربنا لكم ي ا ه ا و إ ن ك لتلقى ا ل ق ر آ ن تلقى ا ل ق ر آ ن انظروا إ ل ي ه ا في ا ل د ا ئ ر ة شو عليها ن ق ط ة و ا ح د ة من فوق الغشيم شو ب ي ق ر أ ه ا لتلف القران آ ن م ه ا ظ ر القرآن و ا إلى لتلقى, لتلقى كيف لها ن ق ط ة و ا ح د ة من فوق على ا ل ض ب ط ا ل م غ د ب ي الكاف الزنادي هذه كانت الكاف ا ل م ف ر د ة و ا ل م ت ط ر ف ة م ت م ي ز ة ع ل ى اللام هل ا ل آ ن التفريق بين الكاف واللام ما الذي جعل العلماء يضعون هذا الشكل فوق الكاف كانت الكاف تكتب بشكل متميز انظروا إ ل ى اللوحات العليا التي عليها إ ط ا ر أ ح م ر شايفين الكاف كيف كان شكلها الكاف كان كيف ما كانت تلتبه باللام لكن مع مرور الزمان تفنن الخطاطون فيها فجعلوها تشبه إ ي ه اللام فلما شابهت اللام صار هناك ح ا ج ة إ ل ى التفريق بينهما فوضعوا فوق الكاف فوق فوق الإيد الكاف ما يشبه الكاف الزنادي هذه, هذه الكاف شايفين كيف تتغير تتغير عم عم صارت هكذا في ب د ا ي ة الكلام و م ت ط ر ف ة يكتبونها هكذا فلما صارت هكذا شابهت مين اللام شايفين شنو شابهت اللام ففرق بينهما ب إ ي ش بوضع هذه ا ل إ ش ا ر ة فوق الكاف حتى هذه ا ل إ ش ا ر ة أ ص ا ب ه ا تعديلات شوفوا التعديلات هي تعديل ثم صارت هكذا فهذه ليست ه م ز ة التي ترونها فوق الكاف نعود إ ل ى حروف الهجاء الميم هل تشتبه بحرف آ خ ر إ ذ ن لا داعي لنقطها فلم ينقطها ا ل إ م ا م نصر ابن عاصم النون تشتبه بالباء والتاء والثاء عندما تكون في وسط ا ل ك ل م ة ل أ ن ه ا تكون ع ب ا ر ة عن سن فاحتاجت إ ل ى النقط ة فنقطها باي ب ن ق ط ة و ا ح د ة من فوق الهاء هل تشتبه بحرف آ خ ر إ ذ ن أ ب ق ا ه ا من غير ي الأخيرة هي الحروف العلة حروف الواو والالف والياء واليا لكن ا ل أ ل ف يسمونها لام ألف و س ي أ ت ي معنا بعد قليل لماذا سميت لام ألف هي ا ل أ ل ف نعم قال رحمه الله والالف شو تعرف ا ل أ ل ف المد الذي ي ن ش أ من إ ش ب ا ع فتحه هذه هي ا ل أ ل ف إ ذ ا عندك حرف مفتوح طول صوت ا ل ف ت ح ة يتحول هذا الصوت إ ل ى إ ي ه إ ل ى ألف قل و ر ايه ق ق ق ا شفتوا الفرق م ا م ا م ا هذه مين م ف ت و ح ة لما قلنا م ا وطولنا الصوت تحولت ا ل ف ت ح ة إ ل ى إ ي ه إ ل ى ألف إ ذ ن ا ل أ ل ف ما هي هي المد الذي ي ن ش أ من إ ش ب ا ع ف ت ح ة شان ي إ ش ب ا ع تطويل كمثال يعني من صافى امن من ص ا ف الناس يعني ع م ل ه م بالصفاء وسلامه وسلام ا ل ن ي ة وصفاء الصدر أ م ن يعني عاش آمناً وعاش مستريحا ن ا وعاش م من صافى امن أ ت ى بمثال على الالف طبعا هذا المثال من غير ا ل ق ر آ ن قال رحمه الله فلفظها مفرده ة ممتنعو ما بتنطق انطق لو واحد قال لك لألف لألف ل ح د ا لأنها ساكنة ليه يجب أن يكون أن وقبل ممتنع ف فلفظها ت و ح ف ر د ة م م ولم تكن في الابتداء تقع و ولم الابتداء كلمة أولها ألف ما تكن في في ل أ ن ا ل أ ل ف لا تكون إ ل ا ساكنه ولا يكون ما قبلها إ ل ا مفتوحا هي م ف ت ق ر ة دائما إ ل ى حرف مفتوح قبلها والله تجيبونا واحد تجيبونا تقعوا؟ السكون السكون شو والفتح يكون مفتوح إلا إلا الابتداء قال كما؟ لما دائما ليش لم السكون. تلزم تلزم تليه قبلها تلي الفتح وهي أن منكم أن تكن عصير عصير في بدي طب إذ ثم قال رحمه الله فاحتاجت لحرف قدم ا ل أ ل ف دائما مفتخره لحرف يتقدم عليها فاختيرت اللام وقالوا لا ملف ف ا خ ت يعني ر اللام وقالوا لا ملف, ملف. ي لو واحد قال لك انطقلي الف شو بدك تقول له سا ولا شا ولا فا والل د كل هذه ص ح ي ح ة لكن يريدون حرفا له م ز ي ة على ب ق ي ة الحروف اختاروا اللام لماذا اختاروا اللام س ي أ ت ي معنا فاختيرت اللام وقالوا لا ملف ثم قال رحمه الله أ ي لفظها بهذه اللام عرف شو السبب ذكر السبب في هذه ا ل أ ب ي ا ت إ ذ قد توصلوا للام سكنت أ ي لام أ ل ب أ ل ف تحركت أ ي همزه لح نشرح الكلام في عندنا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يا أخواننا لام التعريف كلكم يعرف لام التعريف المسجد الكتاب هل لام هذه متحركه ولا ساكنه س ا ك ن ة والعرب لا ت ب د أ بساكن فلانها ساكنه يجلبون لها همزه قبلها اسمها همزه شو همزه الوصل ما درسنا هذا في المدارس ولا لا؟, لا فهمزه الوصل قلنا منذ قليل لم يكن للمزه صوره العرب كانت اذا الهمزه في اول الكلام شو يكتبوها ا اذن لام التعريف احتاجت في يوم من الايام الى حرف يتقدم عليها فاتي بهمزه الوصل على شكل شو على شكل أ ل ف يعني ا ل أ ل ف في يوم من ا ل أ ي ا م خدمت مين اللام ا ل آ ن ا ل أ ل ف م ح ت ا ج ة إ ل ى حد ا يخدمها مين أ و لا يردلها الجميل اللام عرفتوا ل ي ش ذ ا خ ت ا ر و ا اللام ف ا خ ت ي ر ة اذ قد توصلوا للام سكنت أ ي لام أ ل ب أ ل ف تحركت شو هي ا ل أ ل ف ا ل م ت ح ر ك ة وهل تحرك ا ل أ ل ف قال أ ي همزه فعكسوا ذا في ا ل أ ل ف فعكسوا ذا في ا ل أ ل ف ا ل آ ن قدموا اللام على ا ل أ ل ف مع أ ن لا حرف له معنى الف لا عند العرب لها معنى إ م ا أ ن تكون ن ا ه ي ة و إ م ا أ ن تكون نافيه ما هي؟ لا تفعل كذا هذا إ ي ش نهي لا يكذب المؤمن هذا إ ي ش نفي واضح يا اخوانا ن مع أ ن لا حرف له معنى الف شان ي أ ل ف ا م أ ل و ف معروف فمن يكن عن الف قد سئل بان يبين لفظها يقول لا تبهنا إ ذ ا واحد قال لك أ ن تقري أ ل ف شو بتقول له لا ب يقول لك ليش لا يا أ خ ي تقري أ ل ف الله يرضى عليه ت ق ل له لا لك أ خ ي ليش لا أ ن ت ن ا تقتله الف هو ظنك ب أ ن ك لا تريد أ ن تنطق أ ل ي ف ه ا هذا البيت لطيف جدا فَمَنْ أَلِفٍ يَكُنْ عَنْ قد سئل ب أ ن يبين لفظها يقول لا إ ذ ن ما نراه في آ خ ر حروف الهجاء واو لام ألف ي ا شو المقصود باللام ألف ا ل أ ل ف هذه ن ا كيف ه لام التعريف التي كانت س ا ك ن ة ف أ ت ي ب ي ه م ز ة الوصل كما نرى ف خ د م ت ه ا ا ل آ ن بدو انعكس ا ل أ م ر انظروا إ ل ى ا ل ل و ح ة ا ل آ ن ا ل أ ل ف ب ح ا ج ة إ ل ى من يخدمها فخدمتها من اللام فصارت هكذا نعم ثم قال رحمه الله والمد والقصر جميعا رويا في ب ا وتا وثا وحا وخ ا ويا ورا وطا وظا وفا وها فزد ه م ز ة ان شئت ودع ان لم ترد عندنا بحروف الهجاء نقول ألف مهموزة ونقول ا ب ت ث م ه م و ز ة ونقول ا ب ت ث ج ح خ غير م ه م و ز ة هذا كله صحيح فين في ا ل ل غ ة لكن في ا ل ق ر آ ن س ي أ ت ي معنا بعد قليل نرى على ا ل ل و ح ة يقال في اللغه بات ا فاحا خ ا يا را طظافاها م ق ص و ر ة شو يعني مقصورة يعني غير م م د و د ة غير م ه م و ز ة ثم قال و ل غ ة القصر بها الذكر ورد في ا ل ق ر آ ن عندنا سور فيها حروف م ق ط ع ة في أ و ل ه ا هل هذه الحروف ت ق ر أ م ه م و ز ة حروف حي طهوره م أم غير مهموزة انت قل لي مهموزة ولا غير مهموزة مقصورة و ولا نقول ولا نقول ز ة غير غير لي هل طاها طاها انت قل هل نقول ي ا سين ولا نقول ياسين إ ذ ن ل غ ة القصر بها الذكر ورد ع ر ف ن القران شو معنات بها ا ذ ك ر ورد القرآن رويت في أ و ا ئ ل السور الحروف ا ل م ق ط ع ة م ق ص و ر ة غير م ه م و ز ة ومن يعد الزاي منها لم يرد عندنا حرف الذي بعد الراء منقول زاي شو منقول زاي وسمع من العرب زا ء وسمع منهم زا ء انتبهنا شو المشهور بين العرب زاي لكن سمع منهم أ ي ض ا زا ء مثل را ء وسمع منهم زا ا ا ء ن ت ب ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم خ م س ة أ ح ر ف من الحروف ا ل م ذ ك و ر ة على ل غ ة القصر فقط وهي حيا طه را يود كل منا ه ب م ق د ا ر حركتين مدن طبيعي نحو حامي حكم حركه حركتين أ م ي م س ت ة سوف ي أ ت ي معنا هذا بحثت في ص ل ب إ ذ ن الله تعالى في ا ل أ ي ا م القادم ة ن س أ ل تعالى ا ل ب ر ك ة في الوقت ثم قال ومن يعد الزاي منها لم يرد ولكن الزاي بياء اشهر وجاء زي دون زين فانظروا سمع من العرب أ ي ض ا زي صار حرف الزاي كم ل ه ج ة من لهجات العرب فيه أربعة زاي قولوا زاي ز ا ا ا ز ا ا ا ا والعوام ن ا ا س ل ب ي ق و ل و ا زين حرف الزين أه؟ ما زين ما في اللي هو حرف الزين أ م ا زين بمعنى جيد وحسن هذه مستعمله على ا ل س ن ة الناس ما فيها إ ش ك ا ل ا ل إ ش ك ا ل ا ن ه ب يقولوا حرف مثلا اكتب حرف الزين ما في حرف اسمه زين مثل ع ي ن ط ب غ ا ن ق ي د ن ع وجاء زي ن دون زين فانظروا نعم نرى على ا ل ل و ح ة يقال للزاي أ ي ض ا زا وزي والزاي أ ش ه ر ولا يقال زين ا ل آ ن ننتقل إ ل ى موضوع جديد قاله الطيبي رحمه الله وجزاه عنا وقولهم ج ز ا عنا ه في ز ي حروف إ ن م ا يعنون أ س م ا ء الحروف فاعلم هذا الذي أ م س ك ه بيدي اسمه كاس أ س شو م ه لكن لما أ ق و ل أ ن ا ك أ س هل حروف هذه هل هي ذ ه هل ه نفس هذا الذي بيدي لا ل ف ظ ة أ ط ل ق ت على هذا المسمى هذا اسمه مسمى ش و اسمه؟ و ك ل م ة ك أ س اسمها اسم انت شو اسمك يا اخي محمد اسمك محمد و أ ن ت ذات إ ن س ا ن ي ة أ م ا م ي أ ط ل ق ذلك اللفظ على ذاتك لكن هذا الاسم ليس أ ن ت صحيح ولا لا、ما. كما أ ن ك ل م ة ك أ ليست هي هذا الزجاج والماء الذي ي د ي هي ل ف ظ ة أ ن ي ط ت وربطت بهذا、ما. فلذلك لما منقول انطق الحروف ا ل ح ر و ف ا ل م ق ط ع ة نحن لا ننطق الحروف ا ل م ق ط ع ة ننطق أ س م ا ء ه ا انتبهتش خ ص الطيب يقول يعني لما ب ت ق ر أ أ ن ت كافها يا عين صاد هل ت ق ر أ الحروف أ م تقرا أ أ س م ء اسماء ل ح ر و ف أ الحروف بارك ا لو ل ل ه فيكم نطقت الحروف لقلتك ه ي ع ف لو لكننا لا ننطق الحروف بل ننطق أ س م ا ء ه ا فنقول إيش؟ كافها يا عين صاد أ ح د المشايخ يجلس يعني في مسجد المساجد ويقرا من حضر يعني يقعد ب س ن ى الظهر على العمود ومن حضر ب يحضر فواحد يعني من ع ا م ة المسلمين وجد حلقه ق ر آ ن قال لحاله ب يقرا أ ل ايتين جلس شو بده يفتح فتح على سوره ياسين باعتبار سوره يعني قلب ا ل ق ر آ ن وكذا جاء الدور اللي عنده أعوذ والقرآن بالله بسم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم من فالشيخ كان من أ ص ح ا ب النكتر ي ن دمه خفيف قاله ل نو إ ذ ا لما ننطق الحروف ا ل م ق ط ع ة في بدايات السور لا ننطق الحروف بل ننطق م اسماءها ذ ا أ لاحظتم يا اخواني لذلك ا ل ق ر آ ن يؤخذ بالتلقي و ا ل م ش ا ف ه ة لا يؤخذ من المصحف الذي ي ا خ ذ من المصحف بضيق ر أ ي ه و بضيق ر أ ك هيعظ الا أ ن يوقفه أ س ت ا ذ مشافه ذو إ س ن ا د متصل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن هذه الحروف ت ق ر أ أ س م ا ؤ ه ا ولا ت ق ر أ الحروف ذاتها قال الطيبي وقولهم في ذي في الحروف ا ل م ق ط ع ة حروف قولهم أ ن ه ا حروف إ ن م ا يعنون أ س م ا ء الحروف فاعلم اعلما هذه حتجي معنا هتجي معنا بعد شوي اعلم شايفين ا ل أ ل ف ا ل ل بالآخر ي هذه ذ م ن ق ل ب ة عن نون التوكيد ا ل خ ف ي ف ة العرب ي عندهم ي ع ن أ د و ا ت يؤكدون فيها الكلام يعني يؤكدونه في إيش باين عليه علم علم عندي تجدونه نص مثلا الكلام تؤمر البلاغة البلاغة بالكتابة بتقول له إذا واحد هذا إذا واحد اكتب إذا اكتباً شو وحدة شو بده بدك بتقول له واذا كان كس... بدك تقول له بداش اكتب احفظ إ ذ ا كان بيسمع من ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى شفت له احفظ درسك أه؟ لا والله باين ع ل ي ك ا ل س ل ا ن تقول له احفظن درسك أ ي ش و ا س م ه ا ا نون التوكيد الايه؟ أيوة. لا ت و ك ي د ل ل ي أيها ه والله كسلان ب ا ل م ر ة وعندي شفت له احفظن درسك احفظن اسمها نون التوكيد الايه السقيلة نون التوكيد الخفيفة نون نون هذه شو العرب إ ذ ا وقفوا عليها قلبوها أ ل ف ا وعاملوها م ع ا م ل ة التنوين تنوين النصب احفظوا ه ا الكلام وافهموه عني نون التوكيد ا ل خ ف ي ف ة إ ذ ا وقف العرب عليها قلبوها أ ل ف ا وعاملوها م ع ا م ل ة تنوين النصب فاذا إ ذ أردت نعود إلى إ المثال أ ر د ت أ ن تامر أ ح د ا بالحفظ تقول احفظا درسك بالوصل ف إ ن وقفت قلت احفظا شو بتقول احفظا فتقلبها أ ل ف الفا وعلى هذا جاءت كلمتان في ا ل ق ر آ ن العظيم ا ل أ و ل ى في س و ر ة يوسف لئن لم يفعل ما امره ليسجنن هذه نون التوكيد الثقيله وليكونا من الصاغرين ما وليكونا إ ذ ا وقفنا عليها شمعه قول ولكن كتبت المصحف وفتحت م المصحف فجدونها كتبت اي على ه ي ئ ة ا ل أ ل ف وكذلك في س و ر ة ا ل ا ع ل ق ك ل ا ل ئ ن ل م ينتهي لانفعن من نفسي انفعن ه ذ ه نون اي التوكيد ا ل خ ف ي ف ة ف إ ن و ق ف ت عليها ش و ب ت ق و لانفع وكتبت لفتحت و م المصحف فجدونها مكتوب اي ب ص و ر ة ا ل أ ل ف إ ذ ا فعل ما ا ل ك ل م ة ا ل أ خ ي ر ة في البيت أ م ا م ك م على ا ل ل و ح ة ما أ ص ل ه ا فعل من ت ب غ هنا قال الطيبي اما الحروف وهي المسمى فتلك أ ل ف ا ظ بذي تسمى يعني سنشوف ا ل آ ن ع لكل حرف عربي رسم واسم ونطق لكل حرف عربي رسم ش و ي ع ن ي رسم بالخط ي ع ن ي واسم يسمى به ونطق فمثلا الحرف الذي ترونه أ م ا م ك م على ا ل ل و ح ة رسمه كما ترون واسمه قاف شو اسمه قاف ونطقه أ ق أ و اق كما تشاء اق أ و أ ق أ و اق أو المهم نطقه أ ق ا ت ب ه ن ا هذا نطقه ت ب ه ن ا كيف إ ذ ا واحد ق ل لك أ ن تقلي شين شو بتقله و ل شين هاي وبتقله و ل اش أ و إ ش نعم قال رحمه الله وكل حرف واحد إ ل ا ا ل أ ل ف استثنى ا ل أ ل ف من الكلام ل أ ن ا ل أ ل ف كما ذكرنا منذ قليل لا تكون إ ل الا بدي إياكم تتجاوبوا إياكم معي أ ل ل ف تكون إلا ساكنه ولا يكون ما قبلها إ ل ا مفتوحا ف ض ه ا ل ك ل ا م سبحان من أ و د ع فيها هذا السر حرف ا ل أ ل ف لا يكون هذا الحرف إ ل ا ساكنه ولا يكون ما قبله إ ل ا مفتوحا وكل حرف واحد إ ل ا ا ل أ ل ف أ ح و ا ل ه أ ر ب ع ة بها وصف شو هي ا ل أ ح و ا ل ا ل أ ر ب ع ه ساكن أ و محرك بفتحتي او ك س ر ة تكون أ و بضمتي صحيح هذا الكلام في حال خامس ما في وكل حرف واحد إ ل ا ا ل أ ل ي ف أ ح و ا ل ه أ ر ب ع ة بها وصيف ساكن او محرك بفتحتي او ك س ر ة تكون أ و بضمتي هل لاحظتم ما ذكرته لكم في الدرس ا ل أ و ل من أ ن ن ظ م الطيبى رحمه الله سهل ممتنع هل تجدون ص ع و ب ة في ن ط ق ا ل أ ب ي ا ت أ و في فهمها رحمه الله سبحان من أ ع ط ا هذا ه ا ل أ س ل و ب مثاله ببب ي إب ب ل ل ا ئ ي م ث ا للبائي ه ببيب إب ل و ق س على ذا سائر الهجائي انتبهنا مثاله ب بب ي إب م ا للأحوال الأربعة مفتوح م ف س و ر مضموم ساكن و ق س على ذا سائر الهجائي نعم يلا أ ن ط ق وتنطقون خلفي بدي أ د ر ب ك ن على ا ل أ ب ي ا ت هيك ا وكل حرف واحد إ ل ا ا ل أ ل ي ف أ ح و ا ل ه أ ر ب ع ة بها و ص ف ساكن أ و محرك بفتحتي او ك ث ر ة تكون أ و بضمتي مثاله ببب ي إ ب ن ا ل ب ا ئ ي لا, لا مفرط ت <تصفيق> مثاله ببب ي إ ب ن ا ل ب ا ئ ي وقف على ذا س ا ئ ر ا ل ه ج ا ئ ي بارك الله فيكم قال رحمه الله في البيت الثلاثين وساغ الابتداء بها ساغ الابتداء بايه ب ا ل أ ح و ا ل ا ل أ ر ب ع ة وجاز ان تتبع ما حرك والذي سكت يصح ف الابتداء باحدى الحالات الثلاث للحرف المتحرك نحو باركنا هذا مفتوح بئس هذا إيه مكسور بيوت هذا إيه مضمون أ م ا إ ذ ا ا ب ت د أ بالحرف الساكن فتجلب له ه م ز ة الوصل نحو إ ب ت غ ا ء شو قال و س ا غ ل ا ب ت د ا بها بمين ب ا ل أ ح و ا ل ا ل أ ر ب ع ة للحرف لكن إ ن كان ساكنا ف ب ج ب ل ه مين بجبله ه م ز ة الوصل و ج ا ز أ ن تتبع ما حرك والذي سكن معناه ت أ ر ب ع حالات بصح تركب مع أ ر ب ع حالات أ ر ب ع ة ضر أ ر ب ع أربعة شو بيطلع منها؟ ما ن ه ما درست علم الاحتمالات أ و بيسموه المتوافقات ر ي ي ا ا ا ض ت ل والمتبادلات ما درست ه ي ه اه ما درستوا اذا واحد عنده ثلاث ب ن ط ل و ن ا ت واربع قمصان بكم كم موديل بيحسن يغير ماش يبقى تضربهم ببعض تباهنا كيف هذا بعلم الاحتمالات او بيسموه المتوافقات والمتبادلات بالرياضيات تباديل يفتح عليك الله نعم ف اذا كل حرف له أ ر ب ع حالات والاربعه تركب مع الاربعه ما في ص و ر ة ممنوعه ا ر ب ع ضرب اربعه سته ع ش نحن ن عيد وساغ ل ي ب ت د ى بها وجاز أ ن ستبع ما حرك والذي سكن ثم قال فست عشره من الاحوال للحرف في وقف وفي اتصال ان خفف الحرف كذا ان شدد وزد ثلاثه لخف في ابتدا يعني لما ب يكون الحرف وسط ا ل ك ل م ة او اخر ا ل ك ل م ة اربعه بر واربعه م بمفتوح ومضموم م ك سته و بيكون الحرف الاول ل لما الحرف م هاي ن ع ثلاثة لخفين في ابتداء في ب ت ن ا كيف ش و ص ا ر و ا كم ح ا بالوسط ل وبالاخر و3 بالأول لأنه إن كان الحرف الأول ساكن م و ج ب ن ا ل ه همزة الوصل ايه تبهتوا ما الكلمة نعم الوصل بالاول صار بوسط الكلمة. كيف عد وضحت هاي ا ل أ ب ي ا ض شويه غ م و أ يا و ة أربع ي ساكن حبيبي يا مكسور يا مضموم يا ساكن والحرف اللي ب ع د هل حيكون يا يا يا يا مكسور يا مضموم يا ساكن مفتوح مضموم ه حجبلك هون حالي حالي هلا أ للحرف و ا الجاي ت ل ل ح في وسط ا ل ك ل م ة أ ر ب ع أ ح و ا ل أ ح و ا ل جمع ح ا ل ة م جمع أ ح و ا ل حسبوها أ ح و ا ل جمع ح ا ل ة أربع يعني أربع أ يعني ح وكذلك ا حالات ل أربع و في آ خ ر ا ل ك ل م ة أ ر ب ع حالات فحاصل ضربها كم سته ش ر ح ا ل ة تفصيلها كالتالي ه الان ي ل هنفصل لك هاي أ ب ي هاي اللي سنثبت ل ح الحرف ا ل أ و ل ع ل ى المفتوح و ح الحرف أ خ اللي بعده ش و هيكون يا م ف ت و ح يكون ا م س ر يا مكسور يا ا مضموم س ك صح و ل ا لا كم حالة كم ب ص ي ر أ ر ب ع ة بعدين بنغير الفتحه اللي شايفينها أ ن ت و ا ل آ ن ب ن س و ي ه ا ك س ر ة و ب ن ا خ ذ كمان أ ر ب ع حالات بعدين بنغيرها ب ن س و ي ه ا ض م ة و ب ن ا خ ذ أ ر ب ع حالات بعدين بنغيرها ب ن س و ي ه ا سكون و ب ن ا خ ذ أ ر ب ع حالات جمعا يكون سته عشر حدقه اهم شي ء واضح الحمدلله نعم ا نعم اذا لما ب يكون الحرف ا ل أ و ل مفتوح ممكن الثاني كمان يكون مفتوح مثالها تبارك هذا مثال في وسط ا ل ل ك متطرف ة ك ا هذا ب مثال م ت وانتقينا في ا ل أ م ث ل ه حرف الباء ل أ ن الناظم مثل بحرف الباء لما قال مثاله ببيبو اب ل ل ب ا ء لكن ممكن يكون ت ق ي أي حرف آ خ ر أ ي ض ا ممكن يكون الحرف ا ل أ و ل مفتوح والثاني مكسور مثل ك ب ي ر هذا مثال في وسط الكلمه لا هابين آخر ا ل ل ك ممكن ة م يكون الحرف ا ل ث ا ن ي م ض م و م و ا ل أ و ل طبعا مفتوح ويتجنبوها ه ا ا ن هذا في وسط ا ل ك ل م ة تتقلب هذا في ن في آ خ ر ا ل ك ل م ة مثاله م ك يكون ن الحرف ا ل ن ساكن ي ا و أ و مفتوح ل ل م ث ا في وسط ا ل ك ل م ة قبل قبلوا الباء س ا ك ن وقبلها شو مفتوح وممكن يكون مشدد ربنا لأنه ق ان ل إ خفف الحرف كذا إن شدد ان ل اللي أ أ ب ي ا ت ق ر ا ا قال الحرف كذا ه منذ إن إن قليل خفف شدد نعم وإذا كان متطرف في آخر شايفين الحرف ساكن هنا ساكن من متطرف الكلمة مفتوح وإذا وقبله أو وتب أيضا هنا الحرف ساكن لهو الباء الأولى من وتب غاد غاد الحرف أيضا الحرف الباء آخر ثر في شو المقصود بوتبه الباء ا ل أ و ل ى ل أ ن ه وتب ب ا ء ه ذ و ل كم ب ا بان المقصود الباء ا ل س ا ك ن ة ا ل أ و ل ى قبلها مفتوح هذا هذول؟ هيكون؟ احتمال أربع احتمالات من أصل 16. الآن الحرف الأول شو هيكون؟ مكسور. شو ممكن يكون الحرف اللي بعده؟ يا مفتوح يا مكسور يا مضوم يا ساكن وإليكم الأنباء بالتفصيل كم مكسور ممكن يكون مكسور وإليكم من مفتوح مضوم أصل شو شو أربع بعده؟ إ ذ ا كان ا ل أ و ل مكسور ا ل ث ا ن ي مفتوح مثاله في وسط ا ل ك ل م ة غلبت ي مثاله في آ خ ر ا ل ك ل م ة مغرب ة إ ن كان الحرفان مكسوران مثاله في وسط ا ل ك ل م ة حاسبين مثاله في ا ل ك ل م ة ا ل م ت ط ر ف ة جانبي إن كان الحرف الثاني مضموم مثاله في وسط ا ل ك ل م ة عجيب مثاله في آ خ ر ا ل ك ل م ة س ا ق ي ب قيب إ ن كان الحرف الثاني ساكن مثاله في وسط ا ل ك ل م ة إ ب ر ا ه ي م هذا إ ن كان الحرف مخففا ر ب ي و ن هذا إ ن كان الحرف مشددا يك سيب هذا مثال ا ل ك ل م ة الحرف المتطرف ساكن وقبله مكسور انتهينا من ثماني احتمالات ا ل آ ن حناخد ا ل أ ر ب ع ة اللي بعدهم يكون الحرف طبعا اذا الاول أ و مضموم ل ط ب ع إذا ا ل أ مضمون م م ك ا ع ن د ي أربع ا ح ت ت م ا ا ل في الحرف الثاني أ ن يكون الثاني مفتوحا في وسط الكلمه لبدا المثال المتطرف ان يكتب ل ل ل م ة ك و هدي فين متطرفة إ ذ ا كان الثاني مضموم النبوه في وسط ا ل ك ل م ة سنكتب في آ خ ر ا ل ك ل م ة إ ن كان الحرف الثاني ساكنا فمثاله في وسط ا ل ك ل م ة تبتم و ان كان الحرف مخففا كبارا إ ن كان الحرف مشددا المتطرف مثال المخفف لم يتوب لم يتوب مثال المشدد لحبي ا ل آ ن الاحتمالات ا ل أ ر ب ع ه ا ل أ خ ي ر ة أ ن يكون ا ل أ و ل من الحرفين ساكنا شو بيكون الثاني يا مفتوح يا مكسور يا مضموم يا ساكن إ ن كان مفتوحا مثاله في وسط ا ل ك ل م ة ذنوبا الباء مفتوحه وقبلها ساكن للكتاب ا الباء م ف ت و ح ة وقبلها ساكن إ ن كان الثاني مكسورا قلوبهم مثال ا ل م ت و س ط ة ومثال ا ل م ت ط ر ف ة العذاب إ ن كان الحرف الثاني مضموما مثال ا ل م ت و س ط ة أ ع ب د و ا ل م ت ط ر ف ة الثواب و إ ن كان الثاني ساكنا واللي قبله ساكن مثاله دابه شو المقصود بدابه الباء ا ل أ و ل ى من الباء ا ل م ش د د ة وقبلها ألف والالف س ا ك ن ة فالتقى ساكنان ا ل أ و ل منهما حرف مد الحساب ه ذ المتطرف م ث ا ا ل ة المخفف الدواب هذا ا ل ر س ا ل ا ل م ت ط ر ف ة المشدده ذ ه الاحتمالات يعني ما في داعي طبعاً أنتم ما ا ليست ا ت ل الحفظ يكفي ا ل إ ن س ا ن أ ن يعلم أ ن ه كله شغال عرفنا وكل حرف واحد إلا أحواله أربعة بها عرف وشؤال البيت اللي بعده فست عشرة حرف للحرف الحرف الألف ففت في وقف وفي انقفف ساكن من واحد إلا أحواله بها وشؤال البيت اللي الأحوال اتصال وكل كذاء شددان يعني لما بتوقف عليها حبيبي لما بتقول الحساب الباء سكنت بسبب الوقف لكن لو وصلت الباء ما حتكون ساكنه ة هتكون م ر ف و ع ة الحساب أ و م ن ص و ب ة الحسابه او م ج ر و ر ة الحسابي نعم فيه إذا دورت فيه حبيبي فيه بتلاقي حبيبي بتلاقي إذا إن دورت دورت ن ع طيب شوفوا لنا ه ا ل ب ي ت قال رحمه الله ف أ ت ي إ ذ ا نطقت ب ا ل م ح ر ك ة بهاء سكت نحو كهو كهو كهو كهو ك ه ك ه كهكه ما معنى هذا الكلام احفظوا هذه ا ل ق ا ع د ة يا شباب لا تبدا أ ل ع ر ب ب العرب ك و ا تقف ل ى م ت ح ك لا ت د أ ا ل ع ر بحرف بثاك ب يعني ساكن ولا تقف على متحرك ليس من ع ا د ة العرب في زمن ا ل ن ب و ة أ ن يقفوا على حرف متحرك يعني ما بيقول العربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و ت م التسليم هذا تخبيص ط ب ا م ا العرب لا تفعل ذلك شو ب يعملوا يقفون بالسكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فدائما العرب لا ت ب د أ بحرف ساكن بل ت ب د أ بحرف متحرك إ ذ ا وجد في كلامهم ك ل م ة أ و ل حرف ساكن شو ب يعملوا يجلبون لها ه م ز ة الوصف واضح اذن لابد للمتكلم أ ق ل ما يكون من حرفين متحرك ي ب د أ به وساكن يقف عليه و ع ي د ا ل ع ب ا ر ة فانتبهوا لها لابد للمتكلم من حرفين حرف متحرك ي ب د أ به وحرف ساكن يقف عليه ف إ ن قال لك قائل أ ن ط ق لي كافا مفتوحا لا تقول له ك ا بل تقول له كهن هذه ا ل ه ا اسمها هاء السكت شو اسمها هاء السكت انطق لي كافا مضمومه تقول ك ه انطق لي كافا م ك س و ر ة تقول ك ي ه ف أ ت ي إ ذ ا نطقت بالمحركه بهاء سكت نحو كه وكه وكه, وكه وضح يا شباب طيب لح نتوسع شويه بس لنغير لكم في عندنا ب ل غ ة العرب افعال الحرف الأول اغلب ا ل أ ف ع ا ل ب ا ل ل غ ة العرب ث ل ا ث ي ة الحروف ك ت ا ب ة سميعه ا ح ف ظ ة صح ولا لا أ ي ا م ب يكون ي الحرف شباب ا ا ل أ و ل والثالث حروف ع ل ة حروف مين ا ل أ و ل والثالث والحرف ا ل أ و س ط هو حرف صحيح خذوا مثلا فعل وعى وعى بمعنى فهم وعى شو المضارع تبعه يعي طيب كيف ت أ م ر أ ي و ة عين م ك س و ر ة عين م ك س و ر ة فتقول ل ل إ ن س ا ن عد درسه يا فلان شو بتقولوا عد درسه يا فلان شو يعني عد درسه افهم الدرس ترهنا وفى. وفى بالعهد يعني يفي و أ ن ت يا هذا في في بالعهد طيب عظيم حلينا ا ل إ ش ك ا ل بالوصل شو ب ق و ل في بالعهد لكن لو بدي وقف شو بقول فيهم و إ ذ ا عيد درسه بدي وقف على الفعل شو بقول عيهم شو اسمها هذه الهاء ها السكت تبهنا كيف؟ ها ا كيف لا س ك ت ل تختر سيدي لكن إ ن وقفت تنطقها لا بد للمتكلم. للمتكلم في النطق العربي الفصيح من حرفين في كلامه حرف متحرك ي ب د أ به حرف ساكن يقف عليه ف إ ذ ا أ ر ا د النطق بحرف مفرد متحرك أ ل ح ق به هاء السكت س ا ك ن ة شو ع ر ف س ا ك ن ة ا حال حاله كونها س ا ك ن ة نحو عبد د ر س ف إ ن وقف عليها قال عيه ثم قال رحمه الله وان ترد نطقا بما منها سكن فهمزه مكسوره بهبد ان بدك تنطق حرف ساكن ان ط ق ل ش ي ن س ا ك ن ة شو بتقول ايش نعم فهمزه مكسوره بهبد ان لا بد للمتكلم في النطق العربي تصير من حرفين في كلامه حرف متحرك ي ب د أ به حرف ساكن يقف عليه ف إ ن أ ر ا د النطق بحرف مفرد ساكن نطق قبله ب ه م ز ة م ك س و ر ة نحو بدو ينطق باء ساكنه شو بيقول اب اب تبهنا كيف قال الطيبي رحمه الله والبدء بالتشديد غير ممكن شو تبدأ بحرف مشدد؟ ما هو المشدد ي ت أ ل ف من حرفين ساكن ومتحرك شو تبدأ بالساكن؟ والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن ق ا ع د ة لا ت ب د أ العرب بساكن ولا تقف على متحرك فلا بد عفوا فلا ي ب د أ بحرف ساكن سواء كان مخففا أ و مشددا ف إ ن وجد ذلك أ د خ ل ت عليه ه م ز ة الوصف نحو استغفر اتقى هذا المشدد والبدء بالتشديد غير ممكن اتقى كيف بدك ت ب د أ فيها بدون ا ل ه م ز ة ما ممكن تقول اتقى ما بتضبط طبعا لابد من ايه؟ من همزة الوسط. قال رحمه الله وكل ما شدد في وزن ا حرفين ساكن بضمن ا حرفين الحرفان؟ ساكن بضن ما هم ثاني يعني ثاني يعني بضن حرف متحرك نرى على ا ل ل و ح ة أ ص ل كل حرف مشدد حرفان حرف ساكن حرف متحرك نحو وتب شو أ ص ل ه ا انظروا كيف كتبناها بعد فك ا ل ا ض غ ا م وتب فهي بان ء ا لحبي شو أ ص ل ه ا لحبي أ ش د شو أ ص ل ه ا أ ش د دائما الحرف المشدد ينفك إ ل ى كم حرف إلى حرف ولا بد عند النطق من م ر ا ع ا ة ذلك يعني أ ح ي ا ن ا نسمع من بعض إ خ و ا ن ن ا بيلك ا ر ح م ن الرحيم ا ر ح م ن شو ارحمني هاي شو نطق هنا نطق رأ... م خ ف ف ة شو لازم تكون بعض إ خ و ا ن ن ا ب ي ق و ل و ا إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ي ا ك شو هي إ ي ا ك الياء هنا شو م ش د د ة ولا م خ ف ف ة لازم يقول ايا تك تك كم زمن زمنين الساكن له زمن والمتحرك له زمن مثال همز ش د د و سؤال وليس في الذكر له مثال ب ا ل ق ر آ ن ما جاء همزه م ش د د ة ث ق ي ل ة يعني الهمزه بدون تشديد ث ق ي ل ة كيف إ ذ ا م ش د د ة أ غ ل ظ أ غ ل ظ ما هيك فليس في ا ل ق ر آ ن ه م ز ة م ش د د ة نرى على ا ل ل و ح ة لم ي أ ت ي في ا ل ق ر آ ن العظيم ه م ز ة م ش د د ة ومثاله من ا ل ل غ ة سؤال جمع سائل رجل سائل من قوم سؤال ومثاله أ ي ض ا ب ا ا ر رجل بااار شعني ب ا ا ر وهو من يحفر ا ل آ ب ا ر من يحفل الابار ب يقول عنه إيش بار على وزن فعال فالهمز ش د د ه لكن لم ترد في ا ل ق ر آ ن مثال همز ش د د و سؤال وليس في الذكر له مثال قال رحمه الله هلا ب ت ك و ن تعطوني بالكم شوي أ ب ح ا ث ح ل و ة و ل ط ي ف ة ولا غنى لكم عنها وهي من علم الصرف علم علم بس والله ح ل و ة وبتستفيدوا إ ذ ا فهمتوها لا تنعسوا قال رحمه الله و أ ه م ل و ا استعمال واو سكنت من بعد كسر وبياء قلبت نحن منعرف يا شباب عندنا في التجويد ب يقول الواو الساكنه المضموم ما قبلها هذا حرف شو مد طيب الواو الساكنه المفتوح ما قبلها هل تعرفين صح ولا لا لو وجدوا الواو الى ياء ب من اجل مجانسه الكسره لا تناسب الكثره、ما. خذوا مثلا وزن فعل ماضي ما. وزن الشيء يعني عرف وزنه المضارع تبعه شو يزن و ا ل ا د ا ة ا ل م س ت ع م ل ة شو اسمها ميزان هي أ ص ل ه ا ميوزان ل أ ن الفعل وزن واوي عرفتش يعني عرفتوا شو واوي مو الواوي يعني, ابن أوى. واوي يعني حرف حرف الواو وزن ا والاداه ا ل م س ت ع م ل ة ميزان اصل ك ل م ة ميزان ميزان على وزن مفعال ت أ م ل و ا ك ل م ة ميو ت أ م ل و ه ا واو س ا ك ن و قبلها مي مكسور ط ب جربوها في فمكم هل هي س ه ل ة النطق ام ص ع ب ة النطق نيوزان بالله عليكم غ ل ي ظ ة ولا مو غ ل ي ظ ة غ ل ي ظ ة ما هي فلذلك العرب ب ا ل ف ط ر ة شو كانوا يعملوا كانوا يقلبوها ب ا ل ف ط ر ة بدون ما حدا يعلمهم شو بيقولوا ن ي ز ا ن وعدا يعد أ ص ل ه ن يعد وعد نيعد اصلها نوعاد واو س ا ك ن ة م ك ت و ب ة قبلها فقلبوها ايش نعم وثقه يثق ميثاق شو اصلها ميوثاق اذا كل واو ساكنه ان كان ت قبلها ك س ر ة شو بنعمل نقلبها يا من اجل ا ل س ه و ل ة قال الطيبي رحمه الله وأهملوا الواو و أ ه م ل و ا أ ي العرب استعمال واو سكنت من بعد كسر وشو عملوا فيها وبياء ق ل ب ت انظروا إ ل ى ا ل ل و ح ة ليس في ل غ ة العرب واو س ا ك ن ة م س ب و ق ة بكسره ف إ ن وجد ذلك في كلامهم ا ه قلبوا الواو ياء ل م ج ا ن س ة ا ل ك س ر ة قبلها نحو ميقات أ ص ل ه ا موقات مشتقه من الوقت ميعاد اصلها ميعاد مشتقه من مين من الوعد الان سيتكلم على, على, على العكس قلنا منذ قليل الواو الساكنه المضمون ما ب قبلها نعسو الشباب ما اسمها و الياء ا ل س ا ك ن ة المكسور ما قبلها شو اسمها؟ حرف الياء الساكنة المفتوح ما قبلها إلياء الساكنة ما ف ت و ح م قبلها ما قبلها ولياء الساكنة ما ض م م م و قبلها مو موجود مو موجود في ل غ ة العرب ياء س ا ك ن ة مضموم ما قبلها طيب لو وجد يقلب ا ل ي ا ء إ ل ى واو ل م ج ا ن س ت مين الضمه التي قبلها سبحانك إ ت س ن الياء بعد ضم فقلبها واو لديه منحتم انحتم يعني صار امرا محتما صار ا ل أ ذ ا ن سيدي صار ولا لسه خلاص طيب توكلنا على الله نعود نعود الى قول ا ل ط ي ب رحمه الله فقال وهكذا إ ن تسكن ل ي بعد ضم فقلبها واو لديه منحتم ليس في ل غ ة العرب ي ة س ا ك ن ة م س ب و ق ة ب ض م ة ف إ ن وجد ذلك في كلامهم قلبوا الياء واو لمجانسه الضمه ا ي ق ن ن و يوقنون, يوقنون مشتقة أليس ص ل ه ا ييقنون يقولون س ا ا ك ن ب قبلها ل ه ا يأساكنا ضم ضم ي في يأساكنا س لغة العرب قبلها ضم ش بيعملوا بقلبوا بيصير الياء ي الواو شو ق و يويقنون يقولون ن من اليقين اذا اصلها مشتقة في ل غ ة العرب رجل موسر رجل موثر يعني ذو سراء ذو غنى اصلها ميسر لانها م ش ت ق ة من اليسر مشتقه من اليسر إ ذ ن ميسر فميسر ياساكن قبل ه ا الضمة شو ب يقلبوها إ ل ى ويقولوا ب رجل م ر ن ع ميقات وقت وميقات لو كانت تدل على الزمن أ و ب تدل على المكان نفس الشيء أ ص ل ه ا وقت وقتها تدل على المكان أو هو على عشره الميقات الحج اللي هو عشره. أو ميقاته الميقات ل ي انا ب ح ر من عنده ليه بس حبيبي انها متكلم الكلمة على ي مشتقه من الوقت نعم نعم انتهى هذا الملف ماذا عنكم د الحروف ا ل ف ر ع ي ة طبعا تقدم معنا يا شباب ان حروف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة كم حرف ا ل ه ج ا ئ ي ة كم حرف ت س وعشرين هذه حروف ا ص ل ي ة لكن العرب استعملوا كمان حروف اخرى هذه الحروف يعني ع ب ا ر ة عن صوت يتالف من حرفين مخلوطين معا قال الطيبي رحمه الله رحمه في البيت الاربعين واستعملوا ايضا حروفا ز ا ئ د ة على التي تقدمت ا ل ل التسعة ي هي وعشرين يعني ف ا ئ د ة كقصد تخفيف قصد ا ل ت خ ف ف ي يعني قصد ا ل س ه و ل ة في النطق وقد تفرعت هذه الحروف ا ل ف ر ع ي ة من تلك من تلك يعني تلك الحروف ا ل ا ص ل ي ة ك ا ل ه م ز ة حين سهلت نرى على اللوحه الحروف ا ل ع ر ب ي ة نوعان ا ص ل ي ة وهي ا ل ت س ع ة والعشرون حرفا ا ل م ت ق د م ة ف ر ع ي ة وهي أ ح ر ف تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين ورد عدد منها في ا ل ق ر آ ن وذكر منها الطيبي ث م ا ن ي ة أ ح ر ف ث م ا ن ي ة أ ح ر ف ايه ف ر ع ي ة وهي و ا ح ا ل ه م ز ة ا ل م س ه ل ة شو قال في البيت الثاني وقد تفرعت من تلك ثم قال ك ا ل ه م ز ة حين سهلت جربوا معي هيك يا شباب قولوا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن الوتران الصوتيان ينقفلان ثم يبتعدان طب لو سكنا قولوا يا تون يا جربوا ف ا ا ا ا ووو إلى ل ا فأ. ك فقط قولوا فق فأ. وحاولوا تمشوا الصوت شو في مجال لا. مئة صعب. مستحيل ئ ة صعب م ي الصعب سيدي مو صعب ا م ع ن ا ت ه يمكن ولكن مع ص ع و ب ة م س ت ح ي لماذا ل ل أ ن الوترين الصوتيين قد انقفلا تماما ولم يعد ث م ة مجال ل أ ن يمر ولا يعني جزء من أ ج ز ا ء الصوت فالعرب كانوا يشعرون بثقل ا ل ه م ز ة لذلك تفننوا جدا, بتغييرها. تفننوا جدا بتغيير ه ا تفننوا بتغيير جدا ا ل ه م ز ة ولو فتحتم أ ي كتاب من كتب القراءات ا ل ق ر آ ن ي ة لوجدتم لو أ غ ل ب ا ل أ ب و ا ب يدور على أ ي حرف على حرف الهمزه ة حركة الهمزة الهمزة باب قبلها باب السكت على الساكن قبل الساكن السكت الساكن نقل إلى على ر و غ ي باب الهمز المفرد باب الهمزتان من ك ل م ة ب ا باب ل كلمة ه م من ز ت ي ن الهمزتين ب ا من كلمه ت ي ن إ اغلب ا ل أ ب و ا ب تدور حول إيه حول ا ل ه م ز ة والعرب تفننوا في تغييرها للتخلص من ا ل ش د ة والثقل الذي يحدث عند نطقها فمن جملة ذلك تسهيل الهمزة, شو التسهيل يعني؟ ما قلنا الهمزة تخرج بانطباق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 وعندنا في روايه حفظ اها ل ل ه أ ز ي ن لكم ا ل ز ك ر ي ن حرم اها اها فهو صوت بين صوتين بين ا ل ه م ز ة ا ل م ح ق ق ة وحرف المد المجانس لحركتها ف إ ن كانت ا ل ه م ز ة ا ل م س ه ل ة م ف ت و ح ة يتردد صوتها بين ا ل ه م ز ة و ا ل أ ل ف م ض م و م ة يتردد بين ا ل ه م ز ة والواو مكسورة يتردد بين الهمزه ة ومين م ليش عرفت ا س حرف فرعي أ و ل المسهله نرى ع ى اللوحة في السطرين الأخيرين ا ل في ه ز ة ا ل م ة و و النطق بالهمزة المسهلة بين ا المسهلة ل ه م ز ة ب ا ل ه م ز ة ا ل م ح ق ق ة وحرف المد المجانس لحركتها انتبهنا كيف؟ كما ذكرت لكم الآن أمثل على الهمزة المسهلة ذكرت كيف لكم أمثل على ا ل ه م ز ة ا ل م ف ت و ح ة ا ل م س ه ل ة أ ن ز ر ت ه م قولوا ورائي بصوت واحد ل ح ظ ة أ و ل أ ن ا أ ن ز ر ت ه م أ ن ز ر ت ه م إ ذ ا قال الواحد أ ن ز ر ت ه م ما سهل و إ ذ ا قال أ ه ن ز ر ت ه م أ ب د ل ه ا إ ي ش هاء انذرتهم ب ح ا ج ة إ ل ى تدريب ا ل ه م ز ة ا ل م ك س و ر ة المسهله اينك أعنك لانت يوسف و ع ل ا م ة ا ل ه م ز ة ا ل م س ه ل ة كما ترون أ م ا م ك م د ا ئ ر ة حمراء دائرة حمراء إ ن كانت ا ل ه م ز ة ا ل م س ه ل ة م ف ت و ح ة وضعوا ا ل د ا ئ ر ة الحمراء فوق ا ل أ ل ف و إ ن كانت م ك س و ر ة وضعوها على السطر ليس على حفظ. نحن الآن خرجنا من الجاذبية الأرضية عم نتكلم الآن على مستوى القراءات كلها هذا الكلام مو على、حفظ. ليس على رواية حفظ. الهمزة المضمومة المسهلة رواية مستوى عم حفظ نحن حفظ حفظ خرجنا من نطاق نبئوكم نبئوكم أهنب هذا مو أهو أهو ب ي ك م ونعود فنقول ليس كل هذا على ر و ا ي ة حفظ إ ذ ا ك ا ل ه م ز ة حين سهلت ثم قال رحمه الله والف كالياء إ ذ د م ا ل والصاد ك ا ل ذ ا ي كما قد قالوا نعيد ا ل آ ن حرف ف ر ع جديد شو هو ا ل أ ل ف كالياء إ ذ د م ا ل و ا ل أ ص ل في, في ل غ ة العرب يا شباب حرف ا ل أ ل ف ا قولوا معي ا وعندنا حرف الياء ا ي ي ي ض القبائل ا ل ع ر ب ي ة كانوا يعني ما يحبوا يفتحوا ت م ن كتير أ س ه ل ويخلطوا صوت ا ل أ ل ف ب ا ل ي ا فبيقول لك مثلا ايه بدل ما يقول ا شو بيقول ايه ه ا نحن بالعام شو بنقول اذا واحد اسمه زيد زيد كيف, كيف نلفظها ب ا ل ع ا م ي ة زيد شايفين والزيت المستعمل ز ي ت ا ل في الطعام شو منقول زيد شايفين شو اسمها؟ هذا شو س م ه الصوت ا م هذا ا ل صوت اماله فيجد و ا بعض القبائل هذا الصوت اسهل عليهم ط بدل ع ا ب ما يقول موسى شو بيقول موسى اعتادوا على ذلك هذا الصوت مخلوط من م ي ن و م ي ن من ألف و ي ا م خ ل وياء ط من ألف و نرى في ا ل ل و ح ة ا ل ا م ا ل ة ل غ ة التعويج صارت ا ل إ ق ا م ه ما شاء الله طيب خير حاضر إ ذ ا نقف عند قول ا ل ط ي ب ي ة رحمه الله و أ ل ف ك ل ي ا ء اذ تمالوا ونلتقي غدا إ ن شاء الله تعالى والسلام عليكم و ر ح م ة الله